Book 2 Neli Erbaha Erbaha Koolis Fiil madrasa Fiil madrasa Kus me oleme. Aine nahnu? Aine nahn? Me oleme koolis نحن في المدرسة نحن في المدرسة ميل كايب تويند. عندنا صف عندنا درس نيتون اوبيلسد هؤلاء هم التلاميذ هؤلاء هم التلاميذ سيون اوبتايا هذه Hiel mualma. Hädihi hia el muhallima. Seon on klas. H Häve hual fasel. Häve hu elsel. Mis me teeme. Mõnamel. Mve nämel? Me õppime. Nähnu näda allam. Nhnnu مكالت نحن نتعلم لغة نحن نتعلم لغة مع إننجلي كلت أنا أعلم الإنجليزية أنا أتعلم الإنجليزية صبت إسبان كلت أنت تتعلم الإسبانيا. أنت تتعلم الأسبانية. تأبب سكسا كيلت. هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. ما أببنا برانسوس كيلت. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نحن نتعلم الفرنسية. Te õpite Itaalia keelt. tunna. teda teallemne al-Italia. Entum, teda teallemoon el al italia Nad õppivad vene keelt. Hum, ja teallemoon. Hadratukum, teda allemun al-Rusia. Hum, ja teallemoon el al rusia Keeli õppida on huvitav. اللغات شيء ممتع تعلم اللغات شيء ممتع نحن نريد أن نفهم الناس نحن نريد أن نفهم الناس نريد أن تكلم مع الناس. نريد أن نتكلم مع الناس